وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجْدَ لَهُمْ شِهَابًا وَصَدًا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 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَن لَّنَّا مَا سَمِعْنَا الْغِذَامَ مِنَّا بِفَمٍ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْيًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرَّشَدَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غدقاً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 وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاوا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا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 إِلَّ مَن يُْتَبَامِ وَصُولٍ فَإَِّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِي رَصَدَ للَمَ أَنْ قَداءبَ لَ غُورِسَلَاتِ رَبّم وَأَحاقَ بِمَا لديَيْهِم وَأَحصَاقُ شيءَْ إ دَدَ